عظمًا، وله دينهم صراط مستقيم، ومن يطع الله والرسول فولاءك مع الذين نعم الله، فولاءك مع الله، من النبين والصديقين. من النبيين والصديقين والشوداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطيا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لما كن معهم شيدا ولئن أصابكم فضل من الله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 Amen.